ننتقل بعد ذلك إلى ما يمكن أن يكون سمتا وهو مندرج في الجانب العملي ثمة أمور يجب على طالب بنفسه عنها أن ينأى بنفسه عنها وأن يجتنب بمرؤته أو تفقده مصداقيته أو تدفعه لأن يقول ما لا يعلم وهذه الثلاث محاذير. مما يجب أن يلأ المرء عنه قد يكون الشيء مباحا لكنه لا يليق بمن سلك منهج العلماء وطريق القادة وسبيل الربانيين من الكبار وكنموذج من واقع الناس الأناشيد مثلا أو ما يعرف بالأناشيد الإسلامية وإن كان في وصلها بالإسلامية محل لكنها تكون مباحة عند أكثر العلماء إن لم تكن مصحوبه بآلة عزف فهذه قد يقبل أن يستمعها شاب أو طالب في مركز أو رجل في سفر قد لا يكون هناك حرج كبير في ذلك لكن لا يليق بطالب علم أن يأكف على تلك الاناشيد ينتقل من, من, من كسة إلى آخر يتغنى بها أو يرددها فهذا يقدح غالبا في مرؤته وينأى به عن سمت العلماء وهديهم ذلك أن للعلماء سمتا وهديا خاصة في المحافل والأماك والإنسان يتأثر بما يسمع مما يقول مما ينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عنه أن يتحدث في كل شيء وأن يرى أنه أهل لأن يتكلم في كل قضية وإنما العاقل وطالب العلم في المقام الأول وطالبة العلم في المقام الأول كذلك لا يتحدث الا في الشيء الذي ملأ يده منه واحكمه واجاده يتحدث فسب سالب والانسان اذا كان قد اكمله الله بالايمان والمعرفه والسلوك الحسن لا يتحدث في كل قضيه ولا يخطب في كل ناد ولا يهيم في كل واد وانما اذا تحدث راى الناس على حديثه سمته الصدق ونجم عن حديثه النفع وكان تحريره للقول تحرير رجل عالم بما يقول ولهذا لا يمكن ان, أن يتحدث الانسان في كل قضيه ويخوض في كل مساله رغبة بأن يتصدر بمجلس أو أن يشار إليه بالبناء كما ينبغي أن ينأى طالب العلم بنفسه عن مزاحمة الناس في أمر دنياهم قال الشافعي رحمه الله فإن تجتنبها تجتنبها بأسفل